طل يا قمر الليلي محل الكحل بعينيكي ما بدي غيرك بالكون والله حبك بيكفي والله حبك بيكفي, والله حبك بيكفي أنا حط راسك عراسي حس بقلبي واحساسي ولا تخافي من بعد اليوم والله بشيلك عراسي بنامي بقلبي وتهني ما تشيلي عينك عني رح يبدأ ما بدي غيرك بالكون والله حبك بيكفي حبك بكاف احط كل في وخلي ايدك بيداية حتصير ملك من اليوم انتي اغلى هديه انتي, انتي اغلى هادية انا حط ببالك يا عيوني لبعم ربك عيوني انا رح اضل بفكر فيك انا ممخيب ازنوك يا بناني بقلبي وتهني ما تشيلي عيني رح يبدأ عمر من اليوم صار يا عمر مستني ويا بناني بقلبي وتهني ما تشيلي عيني كغني رحيبنا عمر من حط عينك بعيني حس النار اللي فيني مهما الدنيا تقسى علي انت بقلبي تقويني انت بقلبي تقويني, تقويني حط الدنيا وراك راح قدي عمري معاك بعمر بعيوني بي خد يرقانا وياك يا باناني بقلبي وتهني ما تشيلي عيلك عني رح يبدأ I'm all